حَتَايَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم سسنا وَلَئِنْ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَلَامٌ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنُقُولُ لَهُ قَوْلًا وَمَا اَتْبَعَ سَبَبَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ ان الله من دون نساء كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْرَّبْعَيْنِ سَدَّنِي وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَقَامًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَجَالُ لَكَ خُرْجًا عَلَى أَن تَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا قُمْتَ قَانَمَ مَن كَندِي بِخَيْرٍ فَأَعِنُونِي بِقُوَّتٍ أَجْعَلِ الْبَغْيَ نُكْمًا وَبَغِينَ مُرَدَّمًا أَنْتُونِي حادي د حدثا اذا ساوا بن ينو و دفنني قال لن فخ حدثا اذا تعلمه فَمَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ فَإِنَّ الْآجِلَةَ هِيَ الْحَسَنَةُ وَمَا اسْتَقَامُوا لَهُمْ نُقَبًا